ولن قد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء إلى علهم يتضرعون فلولا إتجائهم بأسنا تضرعون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 قُلْ لَأَقُولُ لا لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغِيبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغِيبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلِكٌ إِنَّ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحى إلَيْهِ قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين خافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتبعون لا تقولوا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين.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 أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.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 وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون قَالَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ اللَّهُ